السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهودات المهديين وعلى من السن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أولا أعتذر عن الغياب في فترة الماضية ولكن يعني هذا خارج عن الإراضة صلى الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين أجمعين ثانيا كنا قد وقفت مع الإمام الشيرازي في كتابه اللمع عند باب الكلام في البيان ووجوهه باب الكلام في البيان ووجوهه قال الإمام رحمه الله تعالى باب الكلام في البيان ووجوهه اعلم ان البيان هو الدليل الذي يتوصل بصحيح النظر فيه الى ما هو دليل عليه تكلمنا في الباب السابق في قضية تحصيل الدلالات وقلنا عند الاصوليين تتحصل الدلالات من اربع طرق. بغض النظر عن الدلالة كونها صحيحة أو الدلالة مرفوضة دلالة خاطئة عندنا أربع طرق نحصل من خلالها الدلالات قلنا في طريق يسمى طريق اليقين وطريق الظن طريق الشك طريق الوهم في طريق اليقين دلال دلالة فيه دلالة واضحة يضطر المجتهد إلى أن يوذعن على أن هذه الدلالة هي التي سينبني عليها الحكم فضروا يا أخواتي بالصوت كما اسموها بس ده أخصى ما ممكن يعني أقول به الله يفهم فسامحوني يعني إخواتنا وبناتنا لو سكتوا شوية حيسمعوا أو بطلوا بس وانا ستشوية حتسمعوا يعني إن شاء الله إشان ده أخصى حاجة ممكن نتكلم به دلالة اليقين أو الدلالة اليقينية أو طريق اليقين في تحصيل الدلالة هو الطريق الذي من خلاله يضطر المجتهد أو المستنبط أن يصدق بهذه الدلالة على أنها هي التي سينبني عليها الحكم الشرعي أما طريق الظن فيوجد أكثر من دلالة دلالتين مثلا أحد هذه الدلالات أظهر من الدلالة الأخرى يعني في عنده دلالتين اتنين دلالة أظهر من الأخرى أظهر يعني أقوى أو أرجح الدلالة الراجحة حصل الحكم الشرعي عندها عن طريق الظن لو يوجد دلالة أخرى قد تشترك مع الدلالة الأولى في أي من هذه العوامل التي تشتبه على المكتهد في كونها أن الدلالة الثانية هذه تصح أن يصطمت منها حكم شرعي لأن عند دلالتين كل الدلالة منها فيها قواعد فيها أسس فيها دعامات فيها أمور تؤكد عند المستنبت أنها سيحصل منها حكم شرعي لكن عندنا الدلالة أقوى من دلال ما كان في الدلالة الأولى أقوى مما هو موجود في الدلالة الثانية فنقوله في الدلالة الأولى ينبني عليها الحكم الفلاني ظناً عن طريق الظن إذا تساوت الدلالات فيما يحق للمجتهد أن يستنبت منهما حكما شرعياً أقول هذا شك هذا شك فالشك تساوي الدلالة ما عندنا الدلالة أرجح من الأخرى أو دلالة أقوى من الدلالة الثانية الطريق الرابع والأخير الطريق الوهم إذا قام المستنبط فرجح حكما عن دلالة مرجوحة عن دلالة أخرى عند الدلالة 22 الدلالة قوية ودلالة ضعيفة فج المستنبط وقوى ما هو ضعيف وقوى ما هو ضعيف وأخرج منه حكم شرعي إذا بنى حكمه على وهم بنى حكمه على وهم قلنا أن علماء الأصول طريق الأول والطريق الثاني يصح إن بناء الأحكام عليه ينبني الحكم على اليقين وينبني الحكم على الظن لحديث يأتيني أحدكم بألحنة من حجته من الآخر أما الدلال المنبني على الشك والدلالة بنت على الوهم لا يصح ان بناء الحكم الشرعي عليهما خلاص تعال نطبق هذه الطرق في قضية البيان كما تكلمنا عليها في الباب السابق الكلام في البيان ووجوهه البيان هو الوضوح الشيء البين يعني الشيء الواضح عند علماء اللغة وجوه البيان اي الطرق التي تتضح من خلالها هذه الدلالات تعالنا نشوف ماذا قال الإمام عن البيان اعلم أن البيان هو الدليل الذي يتوصل به بصحيح النظر فيه إلى ما هو دليل عليه لو النهاردة قلنا أن حكم شرع فلان حكم شرع كذا دليله بين دليله بين أي عن طريق هذا الدليل يتضح للمصطبط للمجتهد للمستدل على أي لفظ من هذه الألفاظ الحكم الشرعي الذي بنى من خلال هذا الدليل. فمن بنى من خلال هذا الدليل على أي أساس؟ على أساس الدلالة التي خرجت من الدليل عند المعادلة الأصولية دليل دلالة يعطيك حكم دليل زي الدلالة يعطيك حكمة. لو سقط واحد من المعدل دي يبقى الكلام ناقص هو الدليل الذي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى ما هو دليل عليه الدليل قلنا أصل كلمة الدليل من دل يدل دلالة أو دليلا ودل الشيء أي أرشد إليه دل الشيء أي أرشد إليه كذا دل على كذا أي الأول أرشب إلى الثاني الذي يتوصل بصحيح النظر صحيح النظر قلنا النظر هو التفكر في حال المنظور فيه عند دليل شرعي ويأتين المستنبط أو المستدل أو المجتهد وينظر في هذا الدليل حتى يخرج لي حكم شرعي عندنا قواعد لاستقامة هذا النظر لاستقامة النظر في الدليل إذا قام هذا الناظر على هذه الأسس بضوابطها قلنا هذا نظر صحيح أي تفكر في الدليل المنظور فيه تفكرا صحيحا إيه الضابط بطاعة الصحة القواعد الأصولية المتفق عليها أو المعتمدة فيقصد الإمام بصحيح النظر أي بما اعتمد عند العلماء عليه في صحة النظر طب صحة النظر ده عقلية ولا نقلية على حسب ما قعد عند علماء الأصول ما كان فيه عقلي فيدخل في القواعد العقلية وما كان فيه نقلي فيدخل في القواعد النقلية يعني القواعد المستنبطة على حسب استنباطها يصح بها النظر في هذه الأدلة طب لماذا ينظر المجتهد قال ينظر إلى ما هو دليل عليه وهو حكم الشرعي المستنبط لم لك حكم الخمر هتقول لي حرام منين فاكتنبوه طب لفظة فاكتنبوه دليل ايه دلالتها قالوا الأمر الوارد في هذه اللفظة يبقى الدليل فاكتنبوه الأمر الوارد في اللفظة الذي هو طلب استدعاء بالقول من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الحكم والإنزام تحققت في هذه اللفظة يبقى إذا ترتب على الأمر ثواب وعقاب طبعما ترتب ثواب وعقاب بل لابد فيه من ترك وفعل الترك والفعل بنخرج منه إلى حكم شرعي حرام وحلال فاكتنبوه يعني واجب الترك واجب الترك يساوي حرام فقلنا الخمر حرام حكم الخمر هنا هو المقصود في المثال الذي ذكر في الدليل السلام ما هو دليل عليه فضل السلام إذن يشترط في المستنبط أو في المستذل أن ينظر في الدليل نظرا صحيحا ليه حتى يصل إلى حكم شرعي وهو المقصود ما هو دليل عليه وقال بعض أصحابنا هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي هذا المعنى يقصد به في الاستراح إن كان الدليل فيه إشكالية معينة استشكلت على المستمبط وجب عليه أن يزيل هذه الإشكالية متى زال هذه الإشكالية سمي هذا الدليل بالبيان ليه؟ لأن بإزالة الإشكالية الموجودة في الدليل وضحت دلالته وضحت دلالته لما تسمع المثل الذي ضرب من قبل فكاتبوهم إذا وقفنا على هذه اللفظة قلنا المكاتبة تساوي الوجوب المكاتبة تساوي الوجوب لغاية هذه اللفظة نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بغير مكاتبة في غير مرة كما عند البخاري ومسلم في الأربعة يبن نربط إزاي يبن لابد أن الإشكالية الواردة أن تزال فوجدنا الشرط الموجود في الآية إن علمتم فيهم خيرا يبقى إن الشرط هنا كأنه يقول صارف صرف الوجوب في الأمر الوارد فيه فكاتبوهم إلى النجب إذا تحقق الشرط يبقى خرج إلى دائرة البيان فكينا الإشكالية الموجودة إذا فكت الإشكالية الموجودة في الدليل سمي هذا الدليل دليل جلي جليل جلي والدليل الجلي هو الدليل البين الذي لا إشكال فيه، فإذا خرج الدليل من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، إلى حيز الوضوح، ثم يأ الدليل بين، الدليل بين، فصل ويقع البيان. هنا دخل الإمام فيما يسمى بأساليب البيان أو ما يقع البيان فيه، ويقع البيان عند الأصوليين في سبعة أمور. بسبعة أمور سيسميهم الإمام فقال بالقول ده واحد ومفهوم القول اثنين والفعل ثلاثة والإقرار أربعة والإشارة خمسة والكتاب ستة والقياس سبعة سبع أمور نسميها عند علماء الأصول أساليب البيان الطرق التي من خلالها يعرف البيان تعال نرى كيف تكلم الإمام عن كل طريق من هذه الطرق فأما البيان بالقول فقوله فقوله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر الرقة هو الدرهم الفضة الدرهم الفضة أصل الكلمه ورق أصل الكلمة ورق استبدلت الواو الموجودة ووضعت أو بدل هذا الواو تاء مربوطة في آخر الكلمة عوضا عنها عند علماء اللغة لما يستبدل حرف مكان حرف ويشترك معه في الأصل يبا يشترك معه في المعنى بما الحديث عن الورق وهي الفضة ولكن استبدالها أخراجها من معنى مطبوط الفضة أي فضة تدخل في كلمة الورق لما شئنا الوا وحطينا التاء يبقى تحولت إلى مبنى آخر مع اشتراكه في نفس الصرف فقلنا هو يشترك معه في المبنى إلا أنه له مرادف آخر المرادف إيه في غريب الحديث قالوا الدراهم الفضة الدرهم الفضة يسمى رقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقة ربع العشر يعني لو إنسان يمتلك دراهم فضة نصابها ربع العشر ولا قيمة إخراج الزكاة منها ربع العشر لما أقول قيمة قيمة إخراج الزكاة منها ربع العشر الدليل ده لما أور ربع العشر في الدراهم هل يحتاج إلى إشكالية ها هل في إشكالية في إشكالية إيه هي الإشكالية اللي في يبنتها مهمش كلام الأوله مولاه. أنا عشان كده عشان كلمة أخون الشيخ، يقول الإشكالية التي فيه أنه أي دراهم تدخل فيه قد تكون دراهم نقدية، النرد عندنا دراهم برونزية، وعندنا دراهم ذهبية، وعندنا دراهم فضية، وعندنا دراهم نحاسية الجديدة النرد. فأي نوع من الدرهم تدخل في هذه الجملة؟ ياكو أي نوع من الضراهم على كلام أخونا يدخل في هذا الكلام لكن لما فصلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر قلنا يعني أي معنى كلمة رقة ضراهم فضية خاصة هل فصلناها كده شو قلنا كده ولا لا لسه كلام ما نمش قلنا أصل كلمة ورق والورق هي الفضة عامة استبدلت الواو بالتاء فخرجت بمبنى جديد لمعنى مرادف للأصل في علم اللغة إذا اتفقت لفظتان في مبنى واحد واختلفت في حرف واحد فبقدر اتفاقهم في عدد الأحرف يساوي قدر اتفاقهم في المعنى فالأصل فض طيب لي غيرناها من ورق لرقف ونغيرناها غيرناها لان اخذت شكل جديد ايه هو شكل الجديد؟ الدرهم الفضة فالنبي يقسم بالتعيين بالالف واللام العهدية لي ان الدرهم فضة هو الوحيد الذي يخرج من قيمته ربع العشر يبقى لما يحدد بالوصفة وبالقيمة يبقى نقول الدليل لا اشكال فيه مش هدخل للدراهم الذهب مش هدخل للدراهم فضة نعم شكرا النصاب لايه؟ نصاب ها؟ نصاب تمام الفضه ولا الدراهم الفضه؟ الدراهم, الدراهم الفضه بالضبط كده القدر الذي اذا بلغت منه الدراهم الفضه يكون فيه ايه؟ ربع العشر يبقى لو عندك فضه عاديه تدخل في النصاب ده؟ ها؟ اي مش عايز. ما تدخلش لو عندك 100 فضة حلي فضة يدخل ما تخلش حلي الفضة لا يدخل في ربع العشر حلي الفضة لا يدخل في في في ربع العشر أي أن كانت بقى دي كل واحدة لها رصاب تاني لو فضة مخزنة قضية تانية فخص النبي نوع معين من الفضة في ربع العشر دي بالدليل يخص مين دراهم الفضة بس المثال الاخر أخذت ضرب الشيخ وقوله صلى الله عليه وسلم في خمس من الإبل شاه عدد كل خمسة من الإبل يطلع منهم واحدة هل في إشكالية؟ ليه؟ عشان العدد بيميز المعدود العدد بيميز المعدود يعني يميز المعدود في النحو يعني يخرج ما خلافه حد لما أقول خمسة النهاردة هيعدي لي يقول لي دول خمسة يعمل لي كده صابعتاني يقول لي خمسة والخمسة المعروفة تمييز الخمسة خرجت منها أربعة وخرجت منها ستة خرجت باقي الأعداد إلا الخمسة الموجودة فيها شاء واحدة في تحديد السن آه هتكلم في العدد إيه العدد اللي هخرج منه الزكاة مواصفات العدد ده حاجة تانية خلاص؟ ثم قال الإمام وأما المفهوم وهو الأسلوب الثاني فقد يكون تنبيها فقد يكون تنبيها كقوله تعالى فلا تقل لهما أف فيدل على أن الضرب أولى بالمنع وقد يكون دليلا كقوله في سائمة الغنم ذكاة فيدل على أنه لا ذكاة في المعلوفة فلا تقل لهما أف وصف الاف التأفيف لفظة تخرج من الفم عند الغضب هكذا يعرفه علماء التفسير لفظة تخرج من الفم لها صوت معين عند الغضب طيب الغضب ده فيه انواع كتير في سب في قذف في شتم في ضرب في كذا مش كده قالوا أن اعلاها الضرب وادناها هذه اللفظه الاف فاذا ورد النهي عن الادنى فالاولى به الاعلى قاضي الشرعيه اذا ورد النهي في الادنى فالاولى به الاعلى ان كان الله سبحانه وتعالى نهى عن اقل ما يقال في الفعل فهذا من باب الاولى يدخل فيه في الحكم الأعلى فقاله بحرمة الضرب عشان كده قال الإمام دل قول الله تعالى فلا تقل لهما ما أف على أن الضرب أولى بالمنع لأن ما عندي نص يمنع الضرب لكن المفهوم الوارد في النص بيانه جعلني أقول الأولى بالمنع الضرب لأن المنع نزل على ما هو أقل من الضرب، خلاص؟ فالمفهوم إن دل دلالة بين واضحة على أمر لا إشكال فيه يدخل في هذا الأسلوب وهالأسلوب الثاني مفهوم هذا الدليل. فقوله أيضا صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة يدل على أنه لا زكاة في المعلوفة السائمة هي الغنم المتروكة. للعلف في البراري يخرج الإنسان مع إبله وغنمه وكذا وكذا تأكل من خشاش الأرض بلا رابط بلا جهد وهذا هو المقصد ما بيعتهاش من عنده بمؤنة حتى تعرف هذه المعلوفة لكن تأكل من الراي العام النبي قال في سائمة الغنم زكاة أي الذكاء لا تقع إلا في الوصف وصفا يعني إلا على الغنم التي تترك فتأكل من خشاش الأرض بلا مؤنة ولا جهد من صاحبها طب الذكاء في الإبل المحذورة المجموعة ومأفور عليها وصاحبها بيجهد عليها وبيعطيها وبيعلفها تدخل في الحديث؟ لا تدخل في الحديث تحديد النبي للصفة سائمة أخرجت المعلوفة من الحكم أخرجت المعلوفة من الحكم والمعلوفة المقصود بها هي التي تأكل بجهد من صاحبها بينفق عليها بيصرف عليها بيحافظ عليها بيحضرها بيقفلها نطاق دي تدخل في نتاق المعلوفة لها قضية تانية غير دي فمفهوم النص هنا أخرج المعلوفة من الزكاة لأن النص حدد بوصف السائمة فالمفهوم بين لي إن نوع تاني ما يدخلش في هذا الحكم النوع الثالث وأما بالفعل فمثل بيان مواقيت الصلاة وأفعالها والحج ومناسكه بفعله صلى الله عليه وسلم الصلاة وردت في كتاب الله عز وجل أقيم الصلاة أقيموا الصلاة, أقيم الصلاة وجاء في حديث جبريل من البخاري ومسلم في المواطئ صلى فصلى رسول الله أو صلى بين الوقتين وقالها بين الوقتين وقت أو صلى جبريل فأتم النبي به واتممنا من خلف النبي لإمامته له أي لجبريل على الفاظ التي وردت للنص ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يسمى إيه فعل قام به النبي صلى الله عليه وسلم وديوا على ذلك لما ذهب إلى أصحابه في إحدى الروايات وقال صلوا كما رأيتموني أصلي فوقفوا ففعلوا كما فعل حتى لما سكت في رواية البخاري قال أبو هريرة بأبي أنت وأمي يا رسول الله سكتت بعد التكبير وقبل القراءة ماذا قلت فعلمه دعاء الاستفتاح إذا هذا دليل من فعله. الفعل بين أن النبي صلى في الصبح ركعتين، وصلى في الظهر أربعة، وصلى في العصر أربعة، وصلى في المغرب ثلاثة، وصلى في العشاء أربعة. الدليل كان من فعله، وما زاد أحد على النبي صلى الله عليه وسلم ركعة في هذه الخمسة، خمس أوقات. فمواقيت الصلاح هددت بهذه الطريقة عن طريق فعله صلى الله عليه وآله وسلم فكان هذا بين ليه بين لأن الفعل ما كان فيه إشكال من صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن سمعنا النص ففعلنا كما فعل لسماعنا للنص لأن الإشكالية لم توجد في للمواقيت ولا في كيفية أداء الصلوات في مواقيتها. كذلك الحج نزل الحج في كتاب الله عز وجل مجمل في بيان فرضية الحج في بيان أن هناك ركن من أركان اسمه حج لكن ما فصل هذا الحج رغم أنه اخر حج النبي صلى الله عليه وسلم وحج من قبله بعض أصحابه مرة ومرتين وثلاثة على حسب الرواية إلا لما ذهب في حجته وقال صلوا خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم واحد يقول لي طب ما فيه إشكالية حج الصديق كيف حج حج من حج قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة يعني في فترة إقامة هذه الدولة كيف كان الحج السؤال هنا له سؤال آخر من أول من فرض الحج من أول من أدى الحج؟ أول من أدى مناسك الحج الملائكة روى صاحب أخبار مكة الإمام الأزرق في كتابه أن جبريل عليه السلام أخذ بيد آدم وطاف وسعى وذهب إلى منى ثم إلى عرفة وقال له أعرفت؟ قال نعم فقال فلزم إن الملائكة حجوا وفعلوا مثل ما فعلت من قبلك بألفي عام ألفين عام وحجة الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كما صار النبي في حاجته هنا كان طريق أخي فلان وهنا كان طريق أخي فلان وهو سائر سائل بيت الله الحرام وأثر عن الحسن بن يسار بحديث مرسل وإن كان في كلام عند المحدثين أنه مات ودفن حول الكعبة في حجتهم أكثر من 281 نبي ورسول فالقضية أن الحج لم يكن مقصور على النبي صلى الله عليه وسلم بل كان موجودا قبل النبي صلى الله عليه وسلم لكن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لها هيئة معينة وضحت وبينت بقوله خذوا عني بل كان قبل كده خذوا عني مناسككم فمن فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعل وإلا في حديث الأزراقي أنه انتهى حج آدم إلى عرفة وعندنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل من عرفة إلى مزدلفة ثم إلى الرمي ثم إلى الطواف أو السعي فإذا هذه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فما كان مجملا بين بفعله صلى الله عليه وسلم كالسروات وكأداء الحج والعمرة صلى الله عليه وسلم الأسلوب الرابع وأما بالإقرار فكما روي أنه رأى قيسا يصلي بعض الصبح ركعتين فسأله فقال ركعتا الفجر ولم ينكر فدل على جواز التنفل بعد الصبح جواز التنفل بعد الصبح هنقسم الجزئيه دي جزئيتين الجزئية الأولى راى النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عمرو كما ضبطه الامام النووي قال هو قيس بن عمرو راه يصلي ركعتين بعد اداء الصبح بعد اداء الفريضه طبعا هنا عن الصلاة بعد الصبح قد يقول قائل ان في اشكالية عند ناهي في الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر النص وارد في هاتين الصلاتين طب حديث قيس بن عمرو هذا لما اجازه قلنا ان الوضوح في الحديث او الذي اخرج الحديث الى حيز التجلي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن صلاته هذا فقال ركعتي الفجر وعندي عمومات أخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ركعتي الفجر حتى في سفره فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أدائه جعل قيس بن عمرو ومن كان على شاكلته يصليها حتى ولو بعد الصبح فاختلف الفقهاء على ذلك فمنهم من قالق الشوافع بجواز التنفل بعد الفجر كما قال الشيخ ومنهم من قال كجمهور العلماء بجواز آداء ركعتي الفجر بعد الصبح وكأن التنفل كلمة عامة المقصود عند جماهير اهل الفقه إيه التنفل المقصود المطلوب من نسي ركعتي الفجر أو دخل عليه الوقت وظن أنه لو صلى ركعتي الفجر ما أدرك الصبح صلى الصبح ثم صلى بعد ذلك ركعتي الفجر يبنؤل نوافق الإمام في الجزئية الأولى ونخالفه استنادا لقول الجمهور في أن التنفل ليس تنفلا عاما ولكن هو تنفل خاص هو أداء ركعتي الفجر فقط أداء ركعتي الفجر فقط لكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقره على ركعتي الفجر وهذا كلام الجمهور فطالما أن الاقرار كان على ركعتي الفجر لا ينسحب على باقي النوافل لا ينسحب على باقي النوافل بل باقي النوافل يدخل فيهم صراحة نهيه عن الصلاة بعد الفجر وبعض العصر خلاص فالإقرار كان على جزئية معينة كان الوضوح فيها والبيان فيها إن أدخلنا باقي النوافل دخلنا في قضية الإشكال الذي يجب على المجتهد أن يزيل هذا الإشكال أما التنفل الإقرار كافي بأن النبي أقره أن يصلي الفجر بعد صلاة الصبح وهذا عليه الإجماع تقريبا لأن اتفقت الشافعية مع الجمهور فيها وخالفت الشافعية الجمهور في قضية وحدة هل كل النوافل تدخل مع رقعتين الفجر أم رقعتين الفجر فقط لكن اتفقت مع الجمهور أن رقعتين الفجر تصلى بعد الصبح بلا خلاف والاصل فيها ما كان اقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم لقيس بن عمرو رضي الله عنه أرضاه. خمسة لا, لا. خلينا في الاصول شطاه الله عزك عشان دفخ لا لا لا اخونا بيتكلم عن قضية الصلاة بعد العصر تنسحب في رأيه عند المالكية وانا لا فرقة يقول بجواز صلاة العصر صلاة السنة بعد العصر لكن قد يقرأ هذا الكلام بعض الشباب ولكن هذا من جراء فعل مالك لما أمره أحد الاطفال كما في روايه عبد الرحمن بن القاسم انه قال له بعد العصر قم فصلي ركعتين فصلى وعلل مالك الا يدخل تحت قوي الله تعالى ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى وما كان من المالكية المتقدمين أن جعلوا فعل مالك هذا أصل في قضية جواز الصلاة بعض العصر ولكن كانت من رعاة المالكية المتأخرين هم الذين قالوا فيها بالجواز لكن ما استندوا إلى هذه القضية قضية قيس بن عمرو لأن الإقرار خص ركعتين الفجر عند الجماهير عند الأحناف والملكية والحناد فهذه قضية وذه قضية تناقش في كتب الفقه مش في كتب الوصول خمسة وأما بالإشارة لسلوب الخامس وهو أسلوب البيان بالإشارة فكما قال صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا هكذا وحبث إبهامه في الثالثة هذا حديث عمار عند البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب الشهر عندنا هكذا هكذا هكذا وبسط كفيه ثلاث مرات ثلاث مرات يعني ثلاثين يوم أو قال الشهر عندنا هكذا هكذا بصر كفيه مرتين وفي الثالثة ضم بإبهامه يعني الشهر عندنا إما 29 وإما 30 إما 29 وإما 30 هذا إشارة إلى عد الشهر فبين عدد أيام الشهر بالإشارة فمن قال أن الشهر يزيد يبا 31 شهر الهجري أو يقل يبقى 28 وعشرين له اخطأت لان النبي بين باشارته في حديث عمار عند البخاري أن الشهر بين 29 وبين لا يقل 29 ولا يزيد على الثلاثين 30 فده بيان بالإشارة والبيان واضح لا اشكال فيه لأنه جاء في عد قلنا العدد لما يقول 29 30 يبقى خرج 28 وخرج 31 السادس وأما بالكتابة أي أسلوب البيان بالكتابة فكما بين صلى الله عليه وسلم فرائض الزكاة وغيرها من الأحكام التي كتب فيها وهذا يشير هنا إلى حديث كتاب الصديق رضي الله عنه الذي أملى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مقادير الزكوات في كذا كذا وفي, كذا كذا وفي كذا كذا هذا الكتاب لما وزع الأمصار ووزع القوات ما التبس على إنسان أن هنا يكون ربع العشر وزيادة أو ربع العشر وقليل هنا 80 جرام هنا 79 جرام أو 80 جرام لأن ما كتب كان بيانه واضحا لا إشكال فيه فعد العلماء قد يكون من أساليب البيان البيان بالكتابة قد يقول القائل إن هذه الأساليب هل لها واقع عندنا لها واقع عندنا لو قال رجل لمرأته أنت طالق لفظا كذا وفي طهر لم يجامعها فيه وقعت الطلقة بالإجمع مش كذا طب لو كتب لها خطاب من بلد الآخر وقال لها أنت طالق وأرخ خطابه ثم أرسل إلى زوجته الخطاب ولو بعد شهر وكانت هذه زوجة وقتها غير حائض تعد طلقة بالإجماع ليه؟ لأن الكتابة أصبحت من أساليب بيان الطلاق يقع بها الطلاق بلا خلاف ويعد في القضاء الشرعي التاريخ الذي وقع به هذا المطلق بداية من العدة وإن لم تعرف الزوجة بطلاقها إلا بعد شهر أو شهرين، لأن القوامة والعصمه في يد من، فلو طلق الزوج تحسب العدة من ساعة مقال قال تطال عدة المرأة تحسب من ساعة ما قال أنت, ما قال أنت أو بين الطلاق ولو كتابة، فمن هنا بتجد عند الفقهاء هل يصح طلاق الكاتب؟ هل يصح طلاق المشير؟ مش المشير مش المشير طلاق المشير الذي يشير الى زوجته انه طالق اختلف فيه على حالين هل في امكانيته ان يتكلم وينطق بالطلاق ان كان في الامكانيه موجود واعد في البيت وشاور انه انت طالق فهمت من اشارته انك طالق ده يختلف عن انسان أخرص لا يتكلم فأشار فقال أند الثاني طلقته الواقع بالإجماع إن كانت في طهر لم يجميحها فيه والأول اختلفوا فيه اختلفوا فيه على أساس هل الطلاق من المعاملات أم من العبادات من قال من المعاملات قال الأصل في المعاملات العقود المشافهة فلا بد أن ينطق إن كان حاضر جدة موجودة وبيتكلم كويس وستنوى كده كده يقول أند ما يضرش يراوغ. ومن قال من العبادات؟ فقال يلزمه فيه النية لأن النية أصل في العبادات واختلف فيها في المعاملات على تفصيل. لكن القضية هنا في الإشارة. هل يصح البيان بالإشارة؟ هل يصح البيان بالكتابة؟ أي صح البيان بالإشارة والكتابة؟ أنا ذكرت الاثنين دول بالذات لأن بعض كتب الأصول الحديثة شككت في هذه القضية كيف يكون بيانا في الكتابة وأنا لا أعلم غرض الكاتب. لا يعلى بغرد الكاتب كما قال أبو داود الأصفاني مثلا في التصنيف من ألف فقد وضع عقله على طبق من صنف وضع عقله على طبق أنا بحكم على رأي الشرازي نرد منين نشوف الشرازي ما بالتوش فبحكم أقوله جنبوا الصواب وهنا أصيب منين من الكلام اللي وصلني عن الشرازي فالكتابة من أصالي من أساليب البيان عند جماهير أهل العلم هذا إن اعتبرنا أن المحدثين من أهل علم الأصول فمع الموازنة بين أقوالهم وأقوال المتقدمين فالكتابة من اساليب البيان آخر أسلوب ذكره الإمام وأما بالقياس فكما نص على أربعة أعيان في الرباء ودل القياس على أن غيرها من المطعومات مثلها هو يقصد حديث أبو هريرة عند مسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يد بيد في بعض الروايات هاء وهاء والفضل ربا هاء وهاء والفضل ربا نص على أربع أنواع اختلف فيه الأئمة الأربعة مع الظاهرية الأئمة الأربعة قالوا هذه النصوص الأربع الطمر والحنطة والشعير والملح يقاس عليها غيرها والظاهرية أو ابن حزم بالأخص أنكر قضية القياس قضية عقيه عنده على بعض النصوص عند الظاهرية فقال يخص أثر بهذه الأربعة وما عدا هذه الأربعة لا يخص فالجمهور أو العلم الأربعة قالوا طالما أن علة المطعومات موجودة في الأربعة وموجودة في غيرها فيقاس ما هو موجود فيه هذه العلة على هذه الأربعة تماما فيصح في عملية القياس فيخرج أيضا فنقول الأرز بالأرز والبر بالبر والتمر بالتمر وكذا بكذا وكذا بكذا كل من اشترك مع هذه المطعومات يقاس على مثله الذي ورد في النص فأخرج الإمام أن من أساليب البيان لهذا النص الذي ورد عن أبي هريضة عند مسلم أيضا المطعومات الموجودة قياسا فقال من أساليب البيان القياس البيان بالقياس البيان بالقياس حتبادل بيض ببيض، إذن لابد أن يكون هاء وهاء مثلا بمثل والفضل ربا هاء وهاء بمثل والفضل ربا حتبادل أرز بأرز كذلك حتبادل أي شيء خلاف هذه الأربعة أي مطعوم يصدق عليه كون أنه مطعوم يدخل في هذه القريب. نردد خلف الأزان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد انتقل بنا الإمام إلى آخر جزئية في قضية البيان وهي هل يجوز تأخيره أم لا فقال باب تأخير البيان والمقصد في تأخير البيان هل يجوز البيان عندما يظهر للمستنبت أنه قد بين له هل يجوز تأخيره أم لا يجوز تأخيره فعرض الإمام هذه القضية في آخر الكلام عن البيان لأنها من ملحقات البيان أو من المباحث التي تلحق بالبيان استكمالا لقضية البيان فقال الإمام ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه لا يمكن الامتثال من غير بيان وأما تأخيره عن وقت الخطاب ففيه ثلاثة أوجه لا يستخيل البيان عن وقت الحاجة وقت الحاجة الذي قصدها الإمام هو الوقت الذي يقوم الدليل على إلقاء الفعل فيه متى يحتاج الإنسان إلى بيان الدلالة في هذا الدليل عندما يريد استخراج حكم شرعي طب متى يريد استخراج الحكم الشرعي عندما يسقط عليه التكليف إذا سقط عليه التكليف وعلمت أن الصلاة مفروضة عليها الآن بعد سنة بطه السنة على رأي الجمهور هنا يلزمني أن أعلم ماهيه الصلاه الصلاة حتى أؤدي هذه الصلاة فيخرج الإنسان عن ذمته تبرأ به العهدة ويخرج به عن الذمة أنه أدى الصلاة إذا متى يجب على الإنسان أن يعرف البيان يعرف الإنسان البيان أو يعهد عليه بالبيان عندما يأدى التكاليف فإذا أدى الإنسان التكاليف خرج بها عن العهدة يبقى وقت الحاجة المقصودة عند علماء الأصول وقت آداء الفعل المطلوب من المكلف من قبل المكلف في هذا الوقت لا يجوز تأخير البال إذا وصل الإنسان إلى وقت معين امتلك مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول فبين له أن وجب في هذا المال المتخر ربع العشر هل يقول هذا البيان يؤخر إلى الحول القادم أو الحول بعد القادم الفقهاء يقول هو مدين بهذه المال ليه مدين بهذه المال لأن لا يجوز تأخيره لهذا البيان عن هذا الوقت الذي سمي بوقت الحاجة فالضابط في كلمة الحاجة وقت آداء فعل التكليف ما الإنسان في هذه الدائرة لا يجوز له أن يؤخر البيان الذي وضح له ثم علل المصنف الإمام رحمة الله تعالى عليه بقوله لأنه لا يمكن الامتثال احتساب الأجر أن يمتثل الإنسان اجرا من تحصيله لهذا الفعل من قبل المكلف به وهو الله سبحانه وتعالى من غير بيان، من غير أن يعرف أن مراد هذه الدلالة ما هي الحكم الشرعي الساقط عليه، فما هي الحكم الشرعي الساقط على المكلف لا تعرف إلا ببيان لدلالة هذا الدليل الذي يخرج منه الحكم الشرعي يقول له الصلاة واجبة. طب أنا أعرف الصلاة واجبة أقيم الصلاة. أقيم الصلاة أقيم الصلاة أقيم الصلاة. طب إزاي أصلي يقول صلوا كما ريتموني أصلي. إذا لا يجوز تأخيره في هذه الوقت لأنه لا يمكن الامتثال من غير بيان وأما تأخيره عن وقت الخطاب ففيه ثلاثة أوجه ثلاثة اراء عند علماء الأصول إيه وقت الخطاب وقت الخطاب قالوا وقت الفعل وقت الفعل يختلف عن وقت اداء الفعل يعني وقت الفعل بنتكلم في الصلاة مثلا الصلاة واجبة على الإنسان الذي بلغ سن التكليف لا تخرج ذمته ولا تبرأ إلا بآداء الصلاة بالكيفية التي ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من حركات تبدأ بالتكبير وانتهي بالتسليم هذا الصلاة في كونها تكليفا طيب متى تؤدى هذه الصلاة قال في حديث دنام بن خمس أوقات صبح وظهر عصر مغرب عشاء الحديث الذي قال فيه والله لا افعل غيرهن افلح وابيهن صدق في روايه مسلم حفظين الحديث ولا طيب انا عندي صلاه يبدا وقت الاداء بالاذان فمتى ينتهي قبيل الاذان الذي يشير للصلاه التي بعدها صلى جبريل في اول وقت وصلى في اخر وقت وقال بين الوقتين وقت طب ده بيفدلي بي تبى تبطلنا كده ليه؟ العلماء حددوا قبيل دي قبائل الصلاة الأخرى يعني وقت الظهر من أذان الظهر إلى قبيل أذان العصر. طب قبائل دي مقدارها إيه؟ قالوا تسبيح في ركعة تسبيح في ركعة والسبحان رضي العظيم من أدرك التسبيح أدرك الركوع ومن أدرك الركوع أدرك الركعة. ومن أدرك الركعة أدرك الصلاة خلاص فالقبيل ده تسبيحة واحدة موجودة والأحاديث في موطئ مالك كثيرة جدا أوردها الإمام مالك في هذه الجزئين طيب إيبا عندي وقت بسميه وقت موسع لأداء التكليف وقت موسع لأداء التكليف الوقت الموسع لأداء التكليف ده كله على وسعه من اوله الى اخره بسميه وقت الفعل طب متى يكون وقت الفعل هو وقت اداء الفعل لما ينتصب المكلف في وقت من هذه الدائرة ويقيم الصلاة لما اجي صلي بعد ادان الظهر بعشر دقائق، بربع ساعة بنصف ساعة يبقى انا كده انتصبت لإقامة التكليف. فده بسميه اداء الفعل لكن وقت الفعل أعم من وقت أداء الفعل وقت الفعل أعم من وقت أداء الفعل وقت فعل الحج الحج أشهر معلومات مش كده طيب متى ينوي الإنسان في الدخول للحج ها متى ينوي الإنسان في الدخول للحج في هذه الأشهر مش كده ولا أي شهر نعم هذه الأشهر المعلومة مش كده أي من هذه الأشهر يحق لي إن أنا حاروح حج لأن متى دخل الإنسان بنية لحج وجب عليه إتمام هذا الحج بالكيفية المعهودة خذوا عني مناسككم هنقولوا حج باقران ولا حج إفراد ولا حج متمتع خلاص لكن بدخوله بالنية عند المقاط زماني ومكاني جاوز الزماني دخل في الزماني وجاوز المكاني والنيه موجوده يبقى كده عليك حج يبقى كده عليك حج عشان كده يقول فقهاء من دخل في احد اشهر الحج ميقات الحج وهو غير محلم فعليه فد ايا كان ايا كان ليه النية النيه موجوده وبدا في الفعل الوقت موجود وقت الاشهر ده بسميه وقت الحج امتى يدخل في الحج ها مع بداية, مع بدايه الاداء لما يدخل بالنية في الميقات خلاص فوقت الفعل وقت متسع وقت الفعل وقت متسع ووقت اداء الفعل وقت مضيق ليه مضيق لأنه يضيق على العبد حتى يتم هذا التكليف من فحش يخرج ويرجع تاني من فحش يخرج ورجع تاني لو نوى الإنسان حجا في أول شهر شوال ثم حج تمتع ثم خرج بعد أن تمتع إلى بلده أكثر على لأنه ما زال متمتعا ما زاله متمتعا ليه ما زال متمتعا ها؟ لانه مازال في وقت الفعل لانه مازال في وقت الفعل فلو رجع الى مكه بعد خروجه منها اتم الفعل وبنى على ما كان عليه لانه دخل في بدايه الوقت دخل في بدايه الوقت يبقى اذن عايز تفرق بين وقت الاداء الذي لا يجوز فيه تأخير البيان تحاجته وقت الفعل الموسع اختلف فيه العلماء على ثلاث أقوال ثلاث أقوال خلاص هل يجوز تأخير البيان في وقت الفعل العام أم لا نصلي ونتكلم شاء الله في الهدفة فضل. السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهدات المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهذه إلى يوم الدين أما بعد قلنا قبل الصلاة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ووقت الحاجة هو وقت الأداء أما وقت الفعل الذي يؤدى فيه التكليف بالأخص إن كان موسعا يختلف عن وقت الاداء وقت الفعل أوسع من وقت آداء الفعل بمعنى أن وقت الفعل هو ما يجوز فيه آداء الفعل وقت الفعل ما يجوز فيه آداء الفعل ووقت الاداء هو الوقت الذي لا يجوز في غيره أن يؤدى الفعل فلو ابتدأ الانسان بتكبيرة الاحرام كما في سنة الترمذي لصلاة الظهر مثلا بعد الظهر بربع ساعة بنصف ساعة وجب عليه الاتمام اما إذ لم يكبر لاداء الصلاة في هذا الوقت فعنده متسع من الوقت الى قبيل صلاة العصر وقت الأداء لا يجوز فيه تأخير البيان وقت الفعل العام الأشمل الأوسع اختلف فيه علماء الأصول على ثلاث أقوال وهذا ما وقفنا عنده قبل الصلاة وأما تأخيره عن وقت الخطاب والمقصود كما قلنا بوقت الخطاب هو وقت الفعل عامة الوقت الذي خوطب فيه المكلف باداء الفعل فلما يختار هذا الوقت يختار منه وقت معين يسمى وقت اداء وأما تأخيره عن وقت الخطاب ففيه ثلاثة أوجه الأول أحدها أنه يجوز اي يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب وهذا قال به كما قال المصنف وهو قول أبي العباس وأبي سعيد الاسترخي هو بكر القفال والقفال هذا هو صاحب شرح الرسالة القفال عندنا اثنين من أبو بكر القفال أو بكر القفال صاحب الكتاب الموصوم المعروف بمذاهب العلماء وهو كتاب مطبوع في 11 مجلد هو أحد أئمة الشافعية الكبار أما ما يعنيه الإمام الشرازي هنا أبو بكر القفال إذا ذكره بهذا الاسم هذه الصورة يصرف على القفال الشاشي وهو صاحب شرح رسالة قلنا في المقدمة الرسالة لها ست شروح لم تطبع شروح الأوائل منها شرح أبو بكر القفال الشاشي الرأي الثاني قال والثاني أنه لا يجوز أي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب وبه هو قول أبي بكر الصرفي أي به قال أبي بكر الصرفي وبإصحاق المروازي وهو قول المعتزلة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب قال به الصرفي وقال به المروازي واختلفت المعتزلة في هذا القول فليس على عوانه كما ذكر الإمام لكن اختلفت المعتزلة بين متقدمين ومتاخرين المتقدمين قالوا بقولا غير متاخرين، فالمتقدمين مالوا للرأي الأول بأنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب أو وقت الفعل. أما الدل متاخرين، أما المتقدمين الأول من المعتزلة هم الذين قالوا أنه أخواتنا وبناتنا جزاكم الله خير الله يكرمكم <تصفيق> بين المتقدمين ومتأخرين المعتزلة اختلفت بين متقدمين ومتأخرين المتقدمين على الرأي الأول والمتأخرين على الرأي الثاني أما كلمة الإمام لما ذكر وهو قول أبي بكر الصرفي وأبي إسحاق المروزي وهو قول المعتزلة يقول فيه تصريف لكن كان على الإمام أن يقول ومن المعتزلة من المتأخرين أو من متأخر المعتزلة هم الذين قالوا بأنه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الخطاب أما المتقدمين قالوا بأنه يجوز تأخيره ترأي الاسترخي وأبي العباس والقفال الشاشي الرأي الثالث أنه يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان العموم وهو قول أبو الحسن الكرخي من الأحناف وهو صاحب رسالة الكرخي أي أول رسالة كتبت في أصول فقه الأحناف ومن الناس من قال يجوز ذلك في الإخبار دون الأمر والنهي ومنهم من قال يجوز في الأمر والنهي دون الإخبار الرأي الثالث أنه يجوز تأخير بيان المجمل هذا رأي له وجاهه وله رد المجمل هو مفتقر إلى بيان المجمل مفتقر إلى بيان فلو ورد الخطاب مجملا وجب على المكلف انتظار فك الإشكال الموجود في الإجمال حتى يصير مبينا وساعتها نقع تحت المسألة يجوز التأخير أم لا يجوز التأخير لكن قضية المجمل نفسه لو احتاج إلى بيان قبل احتياجه البيان يجوز تأخيره أو لا يجوز نقول أقحم الإمام هذه المسألة في هذا الجزء لأن الإنسان يوجب عليه أن ينتظر المجمل حتى يفك الإشكالية التي أجملته وفك الأشكالية معناه أنه أصبح الدليل مبين خلاص فقضية النهاردة أنه يجوز تأخير بيان المجمل هو لازم حينتظر هذا المجمل حتى تفك إشكاليته فهذه الجزئية أو هذا الرأي أقحم في القضية وكذلك ولا يجوز تأخير بيان العموم نقول هذه المسألة على تفصيل قد يكون عام يراد به العموم وقد يكون عام يراد به الخصوص إن كان عام يراد به الخصوص فهذا عام مبين محصور فيما خص به هذا داخل معانا في القضية يجوز تأخير البيان ولا يجوز تأخير البيان أما العام الذي يراد به العموم لا بد أن يبحث له على قراء حتى يفصل في القضية هل هذا العام الذي ورد على عمومه لم تظهر دلالة أخرى في نص آخر تقوي وهي التي تسمى بالشواهد والمتابعات هذا الدليل أم أنه يوجد له شواهد أخرى ومتابعات أخرى ونصوص أخرى ودلالات أخرى تقوي أو تضعف في هذه الحالة سينتظر المستنبط حتى تستكمل وجوه العموم كما ذكرنا في كلامنا في ألفاظ العموم وكلامنا في في العموم حتى يقرر ان هذا العام واضح الدلاله أم يحتاج إلى تخصيص فالرأي الثالث أنه لا يج إنه يجوز تاخير بيان المجمل نقول لا بد ان يؤخر المجمل حتى يبين ومتى بين المجمل وضع تحت القضيه يجوز التأخير أو لا يجوز التاخير وكذلك قوله في العموم وكان من قال بهذا القول كأبي الحسن الكرخي وما سار على نهج من الأحناف قالوا أن المجمل والعام يجوز فيه التأخير لوجود إشكالية في هذا الدليل فمتى حلت هذه الإشكالية وفكت هذه الإشكالية لا يجوز تأخيره عند الحاجة فيرجع إلى الرأي الأول إذا كأن الأحناف تميل إلى أن متى كان الدليل أو كانت الدلالة عامة أو مجملة لابد أن ننتظر حتى تفك هذه الإشكالية فنرجع إلى قضية الأولى لا يجوز التأخير أو يجوز التأخير متى نقول يجوز ولا يجوز لما يكون الدليل بين الدليل بين طبعا عندي إشكالية في الدليل النهاردة وعندي إشكالية في الدليل دلوقتي كيف أقول يجوز ولا يجوز وما اتضح لي البيان إلى الآن يبقى أنتظر حتى يتضح البيان في المجمل وتفكي قضية العموم ثم بعد ذلك أقول يجوز أم لا يجوز ذكر الإمام الكرخي لقضية جواز تأخير بيان المجمل وجواز تأخير بيان العموم كأنه يرجع إلى الرأي الثاني الذي يقول فيه لا يجوز فيه التأخير إذا وضحت الدلالة على أنها بينت وزالت هذه الإشكالية الموجودة فيه ثم ذكر الإمام رأيين آخرين وكأنه ألحق بهذا الرأي مرورا هكذا وما افردهما كوجه وقال ثلاث أوجه طب هو قال بعد ذلك ومن الناس من يقول يجود ذلك في الإخبار دون الأمر والنهي الخبر هو الذي يقبل التصديق والتجديد يخبر فلان بكذا اي ينقل إريه إليه كلام يقبل الصدق ويقبل الكذب يخبر فلان بكذا أو يخبر فلان بكذا ينقل إليه كلام يحتمل ويحتمل الأمر والنهي لا يدخل في هذه الاحتمالية فالأمر والنهي أسلوب عند البلاغيين يسمى أسلوب إنشاء يأمر الآمر به وينهى الناهي عن أمر معين عنه فهذا ينشأ من قبل الآمر أو من الناهي فما انشاه المتكلم يسمى أسلوب إنشاء وما نقله المتكلم يسمى أسلوب خبري فقالوا الأسلوب الخبري الذي يقع فيه الأخبار هذا يجوز ذلك فيه يجوز تأخير البيان فيه طب أنا أقول لك هل الخبر فيه بيان البيان ودلالات الألفاظ واستدلالات هذه الألفاظ على أحكام شرعية تدخل في الأخبار ها تدخل في الإنشاءات وليس في الاخبار. خلاص ولهذا قدم الإمام قوله ومن الناس ما عول على أصحاب الكلام وضعف النقل بصيغه التمريد ومن ومن دون الأمر والنهي لأن الأمر والنهي صلب التكليف صلب الكلام في الدلالات صلب الكلام في افعل ولا تفعل صلب الكلام في الأحكام الشرعية ده صب الكلام عليه يجوز ولا يجوز في تأخير وعدم تأخير البيان وقت الحاجة أو وقت الخطأ ومنهم من قال يجوز في الأمر والنهي دون الأخبار العكس إن قلنا ومنهم من قال يجوز في الأمر والنهي دون الأخبار حناخذ قضية الأمر والنهي وندخلها في التلت أوجه لأن صل بالكلام في التلت أوجه على قضايا التكليف إن كانت بالأمر أو كانت بالنهي والصحيح أنه يجوز في جميع ما ذكرناه لأن تأخيره مما لا يخلو بالإمتسال فجاز كتأخير بيان النسخة لو جاز تأخير البيان لقضية الامتثال لحصرنا هذه الأوجه في قضية وقت اداء الفعل لماذا يتكلم المكلف أو يطلب المكلف الكلام في البيان لقضية الامتثال قسم الامتثال وهو احتساب الأجر واحتساب الأجر لا يكون إلا بالبدء في الفعل بالبدء في البعض فكأن الإمام أراد أن يقول إذا بحثت في الوقت الموسع فلا يقع البحث معك إلا عند آداءك للتكليف في أي من هذا الوقت في أي من هذا الوقت متفق عليه أنه لا يجوز تأخير البيان عند وقت الحاجة أما في الوقت الموسع جاز فيه التأخير لأن الأصل في تحصيل البيان وعدم تحصيل البيان تحصيل أداء الفعل أداء التكليف حتى أحصل الأجر وأحتسب أحتسب الأمر عند الله سبحانه وتعالى من بعد عن شيء منهي عنه أو من اقتراف أمر مأمور به هذا مش حيتحصل إلا إذا بدأت في الفعل اللي هو وقت الحاجة الأول فطالما إن هذا الامر محسوم أن الامتثال هو الأمر الفيصل في قضيه التأخير وعدم تأخير البيان فكل هذا يجوز فيه طالما أننا ما دخلنا في قضية الامتثال يبا جاز تأخير البيان عن وقت الخطاب طالما أن الوقت متسع إلى أن يضيق علي الوقت فيحتم علي آداء التكليف متى حتم علي آداء التكليف نزل علي قضية الامتثال ونزلت علي قضية الامتثال يبا دخلنا في تحصيل الأجور وتحصيل الاجر لابد من بيان دلاله معينه كما حكينا في الجزئيه الاولى فقال الامام والصحيح انه يجوز في جميع ما ذكرناه كل ما ذكر من الثلاثه اوجه دون الاثنين اللي مرضهم الامام قال يجوز فيهم تاخير البيان لان الشرط ما دخل الانسان في قضيه الامتثال هو يتكلم في واجب موسع بالنسبه اليه الحج واجب موسع الى انتهاء التكليف يعني انتهاء التكليف من بداياته الانتهاء يعني يعني انتهاء التكليف ها. حد يعرف من بداية ما يكلف الانسان به الى, إلى موته الى موته إم تقول الحج واجب مكلف مضيق ها. في الاشهر الحرم ان كان الانسان في نية ان نويت الحج في هذه الاشهر أصبح معايا القضيه دخلت في حيز التضييق فتاخير البيان جاز طول العمر متى لا يجوز عند تاخير البيان ها؟ وقت الأداء متى وجب علي اداء هذا الفعل خلاص يبقى إذن يفرق الامام بين وقت اداء الفعل وبين الوقت الذي يحصل أو يمكن أن يحصل فيه الفعل في الأول قال لا يجوز فيه التأخير وفي الثاني قال يجوز فيه التأخير وختم الكلام بذلك وعرض بقوله لأن فجاز كتأخير بيان النسخ قضية النسخ قضية كما سنعلم في الباب التالي أن النسخ على معاني عند علماء الأصول إذا وقفنا على معنى قلنا هذا ينسخ هذا إذا النسخ عملية النسخ تمت يبقى البيان موجود بالنسبة لي خلاص عند القائلين بنسخ الوسية عموما للوارث الأصل يوصيكم الله في أولادكم والنص الذي نسخ لا وصية لوارث متى كان الوارث هذا مو له؟ عند الرأي القائل بأنه لا وصية عامة للوارث قالوا هذا بيان بأن الموصى له هو من ضمن أصحاب التاركة فلا يرث بنص ناسخ يبقى أصبح النسخ هنا بيان لقضية يرث هذا من الو... مع الوصية ولا يرث بدون وصية يبقى النسخ يؤخر ولا يقدم يؤخر النسخ يؤخر ليأتي الحكم اولا ثم يؤتي حكم متأخر ينسخ المتقدم إزاي ينسخ المتقدم عقد الإمام باب للكلام في النسخ تعال نشوف إزاي يكون بيان النسخ في حكم من الأحكام الشرعية متأخر وهذا ما استدل به الإمام صحة بيان النسخ متفق عليها هي بقى متقدمة ولا متأخرة ذي اللي بحثوا في هذا المبحث الأصل أن بيان الناس متأخر لان ما ورد الناسخ إلا لينسخ أو يمحو أو يزيل حكم متقدم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو كما في دعاء الصديق اللهم أرنا في الخمر بيانا شافيا. نزلت الخمر على ثلاث مراحل المراحل الثانية تنسخ الأولى فيهما إفهم كبير ومنافع للناس الثانية لا تقربوا الصلاة الثالثة فانت فن... طيب هل بعد نزول الثانية يوجب علينا العمل بالأولى طيب مين متأخر ومين متقدم فيهما اسم كبير ده متقدم تمام ولا تقربوا الصلاة ده ايه يبا تأخير النسخة تأخير البيان تأخير النسخة تأخير البيان قضية النسخة ما تكلمناش فيها دي فيها باب لكن عايز أقول لك كيف استدل الإمام الشراغي بأن هذا البيان اخر فجاز تأخيره بنصوص شرعية فيجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة طالما أن الإنسان لم يدخل في قضية الامتثال لم يدخل في قضية الامتفاد جئ نسخ آخر القضيه فقال فاكتنبوه نسخت لي لا تقربوا الصلاة خلاص يبدأ أخر مرتين عشان كده هو قال في آخر الباب فجاز كتأخير بيان النسخ النسخة فيه نوع من البيان استدل به عند حكم شرعي معين كمتأخر، فاستدل به الإمام على أنه يجوز تأخير البيان كما اخر بيان النسخ بالنصوص. طب نشوف كيف تتحقق عملية النسخ. فقال الكلام في النسخة. النسخ على معنيين عند علماء اللغه معنى النقل ومعنى المحو معنى النقل ومعنى المحو النقل هو ازاله للشيء مع بقاء اصله ازاله للشيء مع بقاء اصله نسخت الكتاب انا جبت كتاب اللمع ونسخت كتبت هذه النسخة أبقت على أصلها أم أزالت أصلها إزالة تامة أبقت على أصلها فمتى كان النسخ بمعنى النقل يعني إزالة من مكان لآخر مع بقاء الأصل بخلاف المحو المحو إزالة من مكان إلى مكان مع محو الأصل مع محو الأصل. نسخت الشمس الظل اذا جاءت الشمس على الظل اين ذهب الظل محى تمام انتقل فالنسخ ياتي على معنيين بمعنى النقل ومعنى الازاله التامه المحو المعنيين دول لهم ارتباط بتقسيم النسخ باقسام او بانواع النسخ كما سيرد علينا نسخ الرسم الرسمي مع بقاء الحكم نسخ الحكم مع بقاء الرسم نسخ الرسم والحكم معا ده بيقع على المعاني اللغويه لماده النسخ يعني الرسم الرسم هي الهيئه التي ورد بها النص والرسم المصحف الرسم العثماني يعني كتابة المصحف سعد عايز اقول كتابه المصحف لان قواعد الرسم غير قواعد الكتابه قواعد الرسم للمصحف غير قواعد الكتابه لكن ما ورد عليه النص الذي سينبني عليه الحكم الشرعي عن طريق دلاله هذا النص نسميه رسم فقد ينسخ الرسم ويبقى الحكم الوارد من هذا الرسم لنسميه ايه نسخ ايه محو لنقل ها محول النقل قد ينسخ الرسم ويبقى الحكم وقد يبقى الحكم ينسخ الحكم ويبقى الرسم العكس النص الذي نزل في كتاب الله عز وجل نسخ مع بقاء حكمه اسميه نقل ولا محو محو, محو. خلاص العكس بقى قد ينسخ الحكم زي فيه ما اثر كبير ومنافع للناس الرسم موجود لكن الحكم لا تقرب الصلاة لا تقرب الصلاه ده موجود حكما ورسما لما جيفك تنيبه شل الحكم خلال الرسم ده بسميه ايه نقل خلاص يبقى اقسام النسخ بتنبني على معاني مفردات لفظه النسخ تعال نشوف الكلام ده ماذا قال عنه الامام في الكتاب والنسخ في اللغة يستعمل في الرفع والإزالة يقال نسخت الشمس الظل أي محته محوا تاما ونسخت الرياح الآثار إذا أزالتها الآثار التي تكون في الأرض من طريق السير لما تأتي الرياح تمحوها تماما ويستعمل في النقل يقال نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه وإن لم تزل شيئا عن موضعه يعني النقل نسخ مع بقاء الأصل والمحو نسخ مع إزالة الأصل خلاص وأما في الشرع أي معنى كلمة النسخ في الشرع احنا أخذنا المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الاستراحي يعني عندها الفن. فلما أقول لي في الشرع يعني عند علماء الأصول أنا أتكلم فن أصول وأما في الشرع على الوجه الأول في اللغة أي الوجه الذي يسمى بالإزالة أو المحو التام هو الإزالة فحده الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه ايه معنى اللوغاريتم ده اما طال التعريف يعني قرأنا أنه في الوجوه لغة يعني نتكلم عن رغة المعنى الأول يقول الإزالة ما اختارها الإمام ماذا تعني كلمة إزالة في الاستراح؟ إزالة الرسم تماماً أو نسخ الحكم تماماً ماذا يعني في قضية الإزالة؟ تعال فنة التعريف نحن قلنا تعريف المفردات يعرفنا المكون مش كده فاكرين كلام ده ولا؟ الخطاب الدال على ارتفاع الحكم النص الجديد الخطاب اللي هو النص الجديد الدال على ارتفاع الحكم لا تقرب الصلاة مع قوله تعالى فيهما إثم كبير ومنافع للناس ده خطاب دليلي اللي هو الثاني لا تقرب الصلاة على أن الخطاب الأول ارتفع حكمه حكم الثابت الحكم الثابت بالنص الأول فيه ما إثم كبير ومنافع الناس أي جواز شرب الخمر ولعب الميث. بالنص الأول ده في إباحة والجواز هنا لما يطلق بالمعنى العام عند الأصوليين يساوي الجائز أو الممكن وفعله عشان نحدد مصالحتنا الجائز أو الممكن فعله أو المباح يعني الجائز بيساوي الاثنين دول. في النص الأول طب لما لي لا تقربوا صلاة في النص الثاني. بقيد المنع بوقت الصلاة ومن عدا وقت الصلاة فالاصل بقائم كان على مكة لما قال لي فاكتنبوه على العموم بالنصين الفنين ده بسميه خطاب متقدم وخطاب متاخر. في واحد جي الأول قال لي بالجواز واحد جي في الثاني قيد لي الجواز بوقت بنون وقت جي في الثالث منع الاثنين. يبقى عندي خطاب متقدم وعندي خطاب متأخر خلاص المتقدم والمتاخر عندنا في علم الأصول طرق بيعلم بها المتقدم من المتاخر كألفاظ النص تاريخ مقولة النص موت الراوي وإسلام الراوي كل ده بيجمعها الأصول عشان يقول لي ده ناسخ وده منسوخ لما يجي النص يقول لي كنا نفعل على عهد النبي كذا وكذا تحديث اذا قلت ابن عباس كنا نتمتع يوم خيبر حيث البخاري ومسلم كنا دي مين يقول لي كنا معناها ايه ايه معنى كلمه فعل ماضي فعل تم حدوثه في زمن قضاء ولم يستمر بعد بمعنى كده يبقى نقول كده هذا نص منسوخ بالنص الناسخ والمنسوخ منه فيه بالنص بالنص الوارد بواياه خلاص عشان كنا الموجوده فيها دي خلاص يبقى عندي الفاظ بتعرف الناسخ والمنسوخ عندي تاريخ يعني لما تكلموا في قضية مس الذكر ينقض الودوء ولا ينقض الودوء مع حديث طلق بن علي وحديث بصرة بنت صفوان قالوا اسلام بصرة متأخر عن اسلام طلق بن علي وطلق بن بن علي توفي قبل اسلام بصرة. لما يجي راوي توفي قبل راوي آخر والراوي الآخر متأخر عنه في الإسلام ومتاخر عنه في الوفاة أيهما أثبت في النص من الآخر مين متقدم عن الثاني بغض النظر حكم الحكم الشرعي في المسألة أنا بتكلمش حكم الحكم الشرعي أنا بتكلم عن الأساليب اللي بتعريب فيها الناس والمسو خلاص في أيضا حكاية الصحابة نعم سيدنا اي نعم اه نعم صحيح ما حديث بصره خالد سمعته، روايه, رواية موطا مالك سمعته النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن كذا قال الا هو الا بضعه منك خلاص فالقضيه يعني بدات تعرف اذا قال الراوي مات النبي صلى الله عليه وسلم والامر على كذا يبدأ ناسخ اللي قبله والمدرسه اللي قبله ندور بشرط الا يكون له مخالف لهذا القول خلاص يبقى اذا عندي شروط او عندي أمور معينه بعرف فيها الناسخ والمنسوخ الحاصل من الحكايه اللي بحكيها كلها دي ان لابد في الناسخ منسوخ يكون عندي خطاب متقدم وخطاب متاخر خطاب متقدم ج الأول وخطاب متاخر جه الثاني توفرت فيه صفة النسخ فيسمى الثاني المتاخر ناسخ ويسمى المتقدم منسوخ خلاص تعال نطبق الكلام ده على هذا الكلام الخطاب الدالي على ارتفاع الحكم نسخ الحكم يبقى الخطاب الدالي ده اللي نسخ الحكم يبدأ خطاب متاخر أو متقدم متاخر يبدأ النسخ ومرتفع به الحكم كان متقدما كان منسوخه خلاص الثابت بالخطاب المتقدم الحكم اللي ارتفع ده الثابت ثبت عندي بخطاب ثاني كان متقدم على هذا الناسخ لأن ثميته منسوخ على وجه لولا لكان ثابتا ثبت عندي النص المتقدم على وجه أنه نص في المسألة الفلانية لولا الهاء ضمير يعود على الخطاب المتاخر الناسر لكان ثابتا أي لكان الخطاب المتقدم ثابت بمعنى لو لم تكن هناك آية تقول لي فلا تقربوا الصلاة أو لا تقرب الصلاة يبقى إذن الحكم باخي كما هو فيهما اسم كبير ومنافع للناس ماذا كده يبا لو ما عنديش الخطاب المتأخر يبا ما زال الحكم على كان في المتقدم عشان كده قال لي لولاه لكان ثابتا أي لولا الخطاب المتاخر أو الناسخ لكان الخطاب المتقدم ثابت على حكمه الجواز الجواز أو المنع المنع وكذا كما هو مع تراخيه عنه أي توفر شرط التقديم والتأخر. الناسخ شرط فيه أن يتراخى. الخطاب عن متقدم. طب لو الاثنين جم مع بعض. الخطابين جم مع بعض. مسألة نوقشت عند علماء الكلام وإن لم تكن حاصلة موجودة. ما عنديش خطابين جم مع بعض. لكنهما في قديس التحسين والتقبيح تكلموا عقليا كذا. لو أن الخطاب المتقدم والمتاخر وردا سويا. رد عليهم الجمهور كيف يكونوا متقدم من متاخر ازاي انت بتقول متقدم ومتاخر وتقول يوم مع بعض ما ينفعش ولا ينفع ها مجلس مجلس ما تجس ما تجيش ينفعش عشان اقول ده متقدم وده متاخر يبقى لازم يكون واحد سابق واحد لا واحد سابق واحد لاحق خلاص يبقى الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه. ثم قال ولا يلزم عليه ما سقط على الإنسان بالموت، فإن ذلك ليس بنسخ لأنه ليس بخطاب. يعني ولا يلزم عليه ما سقط على الإنسان بالموت. لو سقط الخطاب على إنسان مكلف ما لا يسقط الإنسان على مكلف. إحنا قلنا في الحكم عندنا حكم ومحكوم فيه ومحكوم به ومحكوم عليه. إيش كده؟ مين محكوم عليه؟ الإنسان إنه مكلف المحكوم فيه إيه فعله المحكوم به إيه الحكم الشرعي حلال وحرام وكذا وكذا وكذا والحكم هو ما نطق به المكتهد في القضي يبقى عندي حكم ومحكوم به ومحكوم فيه ومحكوم عليه بأربع مواحس للحكم أي كتاب في الوصول حكراً يمكن شكراً خمسة ما عنديش خمسة إلا في كتب المتكلمين زادوا خامس وقالوا الحاكم ودي من الأمور العقدية الفلسفية التي أدخلت على كتب أصول الفقه أهلا متكلمش عليها إلا في التخصص بقى. يعني ما بنقولش الخامس ده إلا في التخصص عشان لما نتكلم في الحاكم معايا ما شايف الكتب المعهودة حتليها أربعة حقم وحاء ومحكوم به ومحكوم عليه ومحكوم فيه مفهوم ما شايف المحكوم عليه ده شرط فيه التكليف طبعا ولا سيكون مسلم خلاص لكن شرط يكون مكلف وحنتكلمنا في قدرية التكليف وما كان قبل التكليف اللي يسموها وقت الدربة على التكاليف تبدأ من 14 ولا من 7 سنين على خلاف لكن أنا عايز أقول مكلف ليه لأن بالإجماع تسقط التكاليف بالموت بالإجماع تسقط التكاليف بالموت ولا واحد بيكلف واحد ميت ها حد سمع يسمعين حد قبل كده واحد ما يتكلفوه بحاجه يمكن في حديده قولوا لنا يا شيخ انت لسه كملنا ساعه ونص ده انا تعبان عايز ها نعم زيد المتصوفه المتصوفة يا شيخ مش عايز اقول في دين التصوف هم ما اكملوا التكاليف بعد الموت ولكن عندهم من اصول استنباط الاحكام عندهم ما يسمى بالإلهام الوجدي والإلهام الوجدي يأتي عند المتصوفة عن طريق المنام قل حدثني فلان فين فلان ده كما يقول الجعفري في كتابه الرسائل الجعفرية حدثني النبي صلى الله عليه وسلم 14 مجلة بالكتاب كله بهذه الصورة حدثني النبي صلى الله عليه وسلم والشيخ صالح 179 رأى النبي مناما فحدثه المنام فقط فهذا يسمى اتصال الوجدي ده من أصول استنباط الأحكام ده ما احنا بقوله وصول الاستنباط عندنا قرآن صنة إجماع لما تدرس تصوف هتعرف أن من أصول المتصوفة هذا الاتصال الوجدان لكن ما عندهم تكاليف بعد الموت ما عندهم تكاليف بعد الموت خلاص لكن الكل متفق نعم سيك ما يقضى عن الميت بعد موته حين أن كان حيا هذا دين دين فدين الله أحق أن يقضى ليس في مكلف به في حال الحياة في موته هو يقضى من باب قضاء دين يحق قضاء دين قضاء هو هو يطالب به هو ها معنى التكليف يعني يكلف به إنسان أحمد محمد مات أحمد مات محمد عليه دين سواء نقضي أو عبادي فقضاء الدين عنه هل قضاء الدين عنه لأنه مكلف فيه ولا لأنه كان دينا عليه في حياته إذا متى سقط عليه التكليف فيه في الحياة حديث الرجل الذي مات في أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل صاحبكم من دين فقالوا نعم فقال صلوا عليه فقال عبد الرحمن بن عوف حيث مسلم أنا قاضيه عنه فوقف النبي فصلى عليه هل الاعتبار أن الدين ده هو مكلف بادائه بعد الموت ولا كان مكلف قبل الموت ولذلك جاءت الايه من بعد وصيه يوصين بها او دين تقسيم المواريث يبقى إذن ما فيش تكاليف بالاجماع بعد الموت قال الامام ولا يلزم عليه ما سقط على الانسان بالموت سقط التكاليف بالموت لو الناسخ ورد وفلان مات قبل ورود الناس هل ينزل عليه فما زال هو مطلوب بإيه دي قضية ناقشها علماء الكلام من شرب الخمره ومات قبل نزول فكتبه هل عليه وزر ولا ليس عليه وزر ها ليس عليه وزر مش ليس عليه وزر من باب ان الخمر عنده حلال لا لانه ما كلف بالناسخ الأمر عنده ما كانش فيه ناسخ منسوخ مفهوم مشاي فإن ذلك ليس بنسخ لا يعد هذا نسخ بالنسبه له لأن الخطاب المتقدم والمتاخر غير واقعين عليه لم يبين له من قبل هل لي كده إن شاء الله لأنه ليس بخطاب أي لم يعتد بالخطاب الذي فيه تكليف للميت بعد الموت للميت بعد الموت ولا يلزم رفع ما كانوا عليه كشرب الخمر وغيره فإنه ليس بنسخ لأنه أي مكان عليه يعني الهاء هنا ضمير يعود على مكان عليه لم يثبت بخطاب لم يثبت بخطاب للذين شربوا الخمر وماتوا قبل النسخ أن الخمر حار فما ثبت إلا بعد موتهم فلا يخاطبوا به بعد الموت فلا يسمى هذا خطابا لهم لأن الخطاب يقع على أن المحكوم عليه والمحكوم عليه لو شرط يكون مكلف والمكلف حي بالغ عاقل مسلم بالشروط الموجودة في كتب الأصول للتكليف مفهوم مش ولا يلزم ما أسقطه بكلام متصل كالاستثناء والغاية كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل فإنه ليس بنسخ لأنه غير متراخ عنه هذه الآية من الآيات التي استدل بها علماء الكلام على أن الناسخ والمنسوخ وردا سويا. فلما أقولي ثم أتم الصيام قال ثم حرف يفيد التراخي الترتيب مع التراخي هي الترتيب مع التراخي كلمة التراخي يعني في سابق ولاح تكرر خلف الأذان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام لله على رسول الله وعلى آله وصحبه ونواهِ ولا ولا يلزم بكلام متصل كالاستثناء والغاية الكلام المتصل من المتكلم إذا تكلم الله عز وجل بكلام متصل آخره ينبني على أوله ولا يصح اوله إلا باستكمال آخره فأصبح الكلام مرة واحدة دفعه واحدة حتى وإن كان فيه ما يشير إلى التراخي ليه لما يقول لي ثم أتم الصيام إلى الليل يبقى عندي مبدأ للصيام ومنتهى للصيام وكأن التراخي الموجود في قضية الوقت الذي يصح فيه فعل الصيام من كذا إلى كذا لما أقول لي من كذا إلى كذا ليس وجود الصيام في آخره ناسخ وجود الصيام في أوله يعني لا يقول عاقل أن معنى الآية ثم أتم الصيام إلى الليل أن النسخ في الليل أو الصيام في الليل ينسخ الصيام في النهار فمتى دخل الليل على الصائم صامه وما كان قبل ذلك لا يعتبر بصيام هذا رأي مردود ليه لأنه ثم أتم الصيام إلى الليل أي استكمال قضية الصيام وفعل الصيام له مبدأ وله منتهى فما زال الكلام متصل طب التراخي ده موجود إيه؟ إشارة إلى الوقت الواسع الذي له مبدأ وله منتهى له مبدأ وله منتهى فأنت تبدأ الصيام من كذا وتظل عليه حتى كذا فحتى دي تفيد إيه؟ الغايه يحد حد الانتهاء لما يقول يبدأ من كذا وحتى يبدأ من الفجر حتى المغرب حتى ده حرف حروف الغاية فهل معنى الغاية هنا أنها ناسخت ما كان قبله لتراخي الغاية لأن العقل أو اللغة تفضي إلى أن الغاية متراخية عن المبدأ سين إذا بدأ في بشوار معين فغايته آخر مثلا آخر المسجد فإذا وصل إلى آخر المسجد هل يعقل لغة أو شرعا أو عقلا أنه نسخ دخوله من باب المسجد فهذا لا لا يقول به عاقل فكلمة ثم أتم الصيام هذا النص بيان في الوقت الذي يحدد فيه فعل التكليف متى يقبل الصيام كيف يقبل الصيام إذا صام الإنسان من الفجر إلى المغرب بهذا الوقت لكن تبدأ سيدخل فيه وقت من الليل ويبدأ الليل بزهور الشفر على المواقيت ويظل ظهور الشفق حتى يحمر هذا الشفق ده فترة من الليل هل تكفي للصيام ويعتبر هذا الصيام وينسخ من الفجر إلى بداية أو إلى قبيل بداية ظهور الشفق هل يقول أحد أنه معنا الآية كده فقلنا هذا ليس بناسخ لأنه غير غير متراخ عنه لأن كلاهما عمل واحد متصل كلاهما عمل واحد متصل لأنه يشترط في الناسخ والمنسوخ ان ينفصل اما في الرسم واما في الحكم واما في الرسم والحكم اللي هي اليات النسخ لكن ما تيجي تتكلمني القضية واحده وتقول لا ان فيها ناسخ ومنسوخ هنا من بدايه ظهور الشفق يبدا الليل الى احمرار الشفق فترة ربع ساعه ونص ساعه دي هي الصيام وبس بها بعض نعم يعني انت على المكان يعني في المدينة قولي لي مثل اه تمام ايه يعني في المكان الزمان هذا ضربه مثل ها ها سيب خليه وكملها طيب ها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 الإمام بقوله ويلزم ولا يلزم ما أسقطه بكلام فالكلام هو الذي يحدد الأسلوب اللي خرج من المتكلم هو اللي يحدد ثم رجع فقال تعريف آخر المعتزلة ونقضه الإمام وقالت المعتزلة هو الخطاب الدال أي تعريف النسخ في الشرع على أن مثل الحكم الثابت بالمنسوخ غير ثابت أي في المستقبل مش هيكون ثابت في المستقبل على وجه اللوله لكان ثابتا بالنص الأول نفس المعنى ولكن في تحوير ايه التحوير <تصفيق> اعتماد كلمة الناسخ والمنسوخ على ما سيكون في المستقبل اي في الخطاب المتراخي عن الخطاب المتقدم لكن الاصل النهاردة في معرفة خطاب من الخطابين ولا في معرفة وقت الخطاب وقت الخطاب لهذا قال المصنف وهذا فاسد لأنه إذا حد بهذا لم يكن الناسخ مزيلا لما ثبت بالخطاب الأول لأن مثل الحكم ما ثبت بالمنسوخ حتى يزيله بالناسخ وقد بينا أن النسخ في اللغة هو الإزالة والرفع أي كأن مراد المعتزلة أن الناسخ لا يعتبر ناسخا إلا إذا كان لهم محلا في المستقبل غدا في التراخ لكن إذا كان لهم محلا في المستقبل فهل هذا له واقعية بالمنسوخ بالمتاخر؟ ها بالمتقدم أقصد؟ ما له واقعية ما له رابط بالمتاخر طالما فصل القضية بين الناسخ وبين المنسوخ يبقى فين عملية النسخ؟ فين عملية النسخ؟ المعلمة قالت لي مش هيعتبر قضية النسخ ده إلا إذا اعتبرنا وجود الناسخ في المستقبل طب انت اعتبار وجود الناسخ في المستقبل هل لوجود المنسوخ اعتبار؟ تكلمش عن منسوخ إذا كأنك أغفلت قضية المنسوخ وأنا شرطي عندي الناسخ والمنسوخ في اعتبار التاريخ متقدم ومتآخر يبقى لازم معرفة الاثنين ده بيرجع كما قال الإمام لمعنى كلمة النسخ في النقل له ارتباط بين المنقول والمنقول إليه في الإزالة والمحو له ارتباط بين الأصل ومما محي بعد ذلك يبقى إذن في ارتباط بين الاثنين وما فيش إذا ما ينفعش أؤكد على قضية النسخ لا تكون معتبرة إلا بالناسخ دون اعتبار بالمنسوخ عشان كده قال الإمام وهذا فاسد ثم قال فصل والنسخ جائز في الشرع وقالت به طائفة من اليهود لا يجوز وبه قال شرذمة من المسلمين وهذا خطأ لان التكليف في قول بعض الناس إلى الله تعالى يفعل فيه ما يشاء وعلى قول بعضهم التكليف على سبيل المصحة اختلف علماء الإسلام في قضية النسخ جائز والغير جائز جماهير أهل العلم قالت بجوازه خلافا لأبي مسلم الأصفهاني وبعض الرافضة ويقصد الإمام بشرذمة من المسلمين الشيعة شرذمة من المسلمين الشيعة ولا يقصد أبو مسلم الأصفهاني الذي قال بعدم جواز النسخ عدم جواز النسخ مالت إليها الرافضه لقولة عند اليهود لأن النسخ عند اليهود ما هو إلا استظهار فعل لله عز وجل لم يكن له سابق علم بفعله من قبل فكأن الله لما حرم الخمر نهائيا استظهر له الفعل. ففعله الآن ولم يكن يعلم بفعله قبل ذلك فكان اليهود تقول أن الله ليس بسبق في علمه الأشياء. وهذه قضية تكلم فيها الرافضة مع اليهود في قضية الإيمان بالقدر فشرط في الإيمان بالقدر أن تؤمن بسبق علم الله عز وجل لتقدير الأشياء فقدر لهم ما كان وما يكون وما سيكون إلى يوم القيامه هذه العقيدة عند المسلمين حضت عليهم أن تؤمن بالناس لسبق علمه أورد المنسوخ ولعلمه أورد الناسخ وما كان الناسخ والمنسوخ إلا تدرج في الأحكام الشرعية والتدرج في الأحكام الشرعية يعطي للمكلف تهيئة لقبول الحكم تقول عائشة في صحيح مسلم لو نزل بنا القرآن دفعة واحدة ما رأيت مسلما على وجه الأرض أرحمك الله فكيف بأناس كانوا يشربون الخمر أكثر من الماء قضية التدرب في التكليف هيئة النفس لقبول الحكم الشرعي في حديث أبو داود أختم به كان أنس ابن مالك ساق الخمر عند أبي طلحة فنزل أقول الله تعالى فاكتنبوا فقال أبو طلحة لما سمع المنادي انظر بماذا ينادي فقال إن الخمر قد حرمت فأصبحت المدينة أو من خمور الشاهد ناس كان بتشرب الخمر فسمعت إن الخمر حرام فاراقت الخمر لو نزل حكم الله عز وجل بالحرمه من اول وقت هل كانوا سيسمعون القضيه تختلف فبالاتفاق النسخ تدرج في التشريع والتدرج في التشريع سبب في تهيئه النفس لقبول الحكم والنفس اذا هيئت لقبول الحكم كلفت به فقامت بالتكاليف نعم هذا من كمان حكمه الله عز وجل فالقضية أن اليهود نفت سبق علم الله عز وجل لهذا كله فقالت النسخ علم جديد لله عز وجل وهي ما يسمى عند اليهود بقضية البداءة أن الله يبدأ علمه بفعل الشيء مالت بعض الفرق الضالة كبعض فرق القدرية وغلاة القدرية إن صح التعبير مع الرافضه إلى هذه القضية مع اليهود وقالت لا يجوز النسخ تماما لأنه استنقاص في حق الله عز وجل وهذا في حق الله محال أما جماهير السلف والخلف على جواز النسخ لأن النسخ كما قلنا تدرج في التشريع يؤهل النفس لقبول الشيء فقال وبه قال شرذمة من المسلمين يقصد بهم الشيعة وأكد على ذلك لأن أبا مسلم الأصفهاني من كبار علماء القرن الثالث الهجري عالم علماء الكبار قال بعدم جواز النسخ لكن بيعول في قول الإمام على شرزمة الخلق من الرافضة أو من نحو نحواهم من الشيعة من نحو نحو اليهود في هذه القضية وهذا خطأ لأن التكليف في قول بعض الناس إلى الله تعالى يفعل فيه ما الله هو الذي خلق وهو الذي كان خبيرا وما زال خبيرا مما خلق فقدر لخلقه ما يصلح لهم في دينهم ودنياه سواء كان بخطاب متأخر أو كان بخطاب متأخر فجمع خطاباته في كتابه ثم بينها في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فكان هذا هو الخطاب فكان فيه من جملته ما سمي بالناسخ والمنسوخ وعلى قول بعضهم التكليف على سبيل المصطحة كما قالت بعض الفرق الضالة ميلا لليهود أن التكليف لا يكون إلا بمصطحة للعب فبل المصطحة في أنها كونه يقر ثم يمنع المصلحة أو كبرى المصلحة المصالح في ذلك تهيات النفس التهيات النفس التدرج في التشريع كانت سمة لم توجد إلا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نعلم أن الله جعل لكل نبي شريعة في شريعة محمد اختصها بسمات معينة منها هذا التكليف هذا التدرج في التكليف نقف إلى هذا الحد بإذن الله تبارك وتعالى ونكمل يوم ال. الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى أخونا اللي كان يسأل على درس الترمذي إن شاء الله غدا ان قدر الله لنا البقاء أحياء سنكون مع إمامنا الإمام الترمذي في شرحه لمزيد المسجد الفاروق عمر بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته